فصل في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه آله وصحبه وسلم والتسليم عليه والدعاء إليه. أخبرنا أحمد بن محمد الشيخ الصالح من كتابه. حدثنا القاضي يونس ابن مغيث. حدثنا أبو بكر ابن معاوية. حدثنا النسائي. حدثنا سويد بن نصر. حدثنا عبد الله عن حيوة ابن شريح. والأخبرني كعب بن علقمة. أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع إن أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي فإنه من صل علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عن عشر خطيئات ورفع له عشر درجات وفي رواية وكتب له عشر حسنات وعن أنس عنه عليه السلام إن جبريل ناداني فقال من صلى عليك صلاة صلى الله عليه عشر ورفعه عشر درجات وفي رواية عبد الرحمن بن عوف عنه عليه السلام لقيت جبريل فقال لي إني أبشرك أن الله تعالى يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه ونحو من الرواة أبي هريرة ومالك بن أوس ابن الحدثان وعبيد الله بن أبي طلحة وعن زيد بن الحباب سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك القيامة وجبت له شفاعتي وعن ابن مسعود أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم علي صلاة عن أبي هريرة عن عليه السلام من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي اسمي في ذلك الكتاب عن عامر بن ربيعة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقلل من ذلك عبد أو فليكثر وعن أبي بن كعب كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذهب روع الليل قام فقال يا أيها الناس أذكر الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه فقال أبي بن كعب يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكما اجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال الربع قال ما شئت وان زدت فهو خير لك قال الثلث قال ما شئت وان زدت قال النصف قال ما شئت وان زدت فهو خير قال, قال, فهو خير قال الثلثين قال ما شئت وان زدت فهو قال يا رسول الله اف اجعل كلها لك قال اذا تكفى ويغفر ذنبك وعن أبي نظرة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت من بشره وطلاقتي ما لم أره قط فسألته فقال وما يمنعني وقد خرج جبريل آنفا فأتاني ببشارة من ربي عز وجل قال إن الله بعثني إليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلي عليك مرة إلا صلى الله عليه وملائكة بها عشر وعن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلته الشفاعة يوم القيامة وعن سعد بن أبي وقاص من قال حين أسمع النداء أو المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر له وروى ابن أهب صلى الله عليه وآله وسلم قال من سلم علي عشرا فكأنما أعتق رقبة وفي بعض الآثار لا يريدن علي أقوام ما أعرفهم إلا بكثرة صلاتهم علي وفي آخرة إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم علي صلاه وعن أبي بكر رضي الله عنه الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم أمحق للذنوب من الماء البارد للنار والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب فصل في ذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإثمه حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله حدثنا أبو الفضل ابن خيرون وأبو الحسين الصيرفي قال أخبرنا أبو يعلى أخبرنا السنجي حدثنا محمد بن محبوب حدثنا أبو عيسى حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة قال عبد الرحمن وأظنه قال أو أحدهما في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال آمين ثم صعد فقال آمين ثم صعد فقال آمين فسأله معاذ بن جبل عن ذلك فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال يا محمد من سميت بين يديه فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل, قل آمين فقلت آمين وقال في من أدرك رمضان فلم يقبل منه فمات مثل ذلك ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات مثله وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنه عليه السلام أنه قال البخيل كل البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي أخط أبيه طريق الجنة وعن علي بن أبي طالب عن علي الصلاة والسلام أنه قال إن البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه وعنبه ريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قبل أن يذكر الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت عليه من الله تيرة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وعن نبي هريرة رضي الله عنه من نسي الصلاة علي نسي طريق الجنة وعن قتالة عنه عليه السلام من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي وعن جابر عنه عليه السلام ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا على غير صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا تفرقوا عن أنتني من ريح الجيفة وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم حسرة عند دخلوا الجنة لما يرون من الثواب وحكى أبو عيسى الترمذي عن بعض أهل العلم قال إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس فصل في تخصيصه عليه السلام بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام حدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو عمر الحافظ حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا ابن داستة حدثنا أبو داود حدثنا ابن عوف حدثنا المقرئ حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته وعن ابن مسعود إن لله ملائكة سيحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام ونحو عن أبي هريرة وعن ابن عمر أكثر من السلام على نبيكم كل جمعة فإنه يؤتى به منكم في كل جمعة وفي رواية فإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت صلاة علي حين يفرغ منها. وعن الحسن بن علي عنه صلى الله عليه وسلم حيث ما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وعن ابن عباس ليس أحد من أمة محمد يسلم عليه ويصلي عليه إلا بلغه. وذكر بعضهم أن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض عليه اسمه وعن الحسن بن علي إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم وفي حديث أوسن أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي وعن سليمان بن سحيم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله هؤلاء الذين بكف يسلمون عليك أتفقه سلامهم فقال نعم وأرد عليهم وعن ابن شهاب بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أكثروا من الصلاة علي في ليلة الزهراء واليوم الأزهر فإنهما يؤديان عنكم وإن الأرض لا تأكل أجسار الأنبياء وما من مسلم يصلي علي إلا حملها ملك حتى يؤديها إلي ويسميه حتى إنه يقول إن فلانا يقول كذا وكذا واصن في الاختلاف في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليه السلام قال القاضي وفقه الله عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس إنه قال لا تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه لا ينبغي الصلاة إلا على أحد لا لا ينبغي الصلاة على أحد إلا النبيين وقال سفيان يكره أن يصلى إلا على نبي وجدت بخط بعض شيوخي مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا غير معروف من مذهبه وقد قال مالك في المبسوطة ليحيى ابن إسحاق أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به وقال يحيى ابن يحيى لست أخذ بقوله ولا بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم واحتج بحديث ابن عمر وبما جاء في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وفيه وعلى آله وعلى أزواجه وقد رجدت معلقا عن أبي عمران الفاسي روى عن ابن عباس رضي الله عنهما كراهه الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وبه نقول ولم تكن تستعمل فيما مضى وقروا عبد الرزاقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على أنبياء الله ورسله ورسله بعتهم كما بعتني، قالوا والأسانيد عن ابن عباس اللجنة والصلاة في لسان العربي معنى الترحم والدعاء، وذلك على الإطلاق حتى يمنع منه حديث صحيح أو إجماع، وقد قالت تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على آل أبي أوفا وكان إذا أتاه قوم بصرقتهم قال اللهم صل على آل فلان وفي حديث الصلاة اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وفي حديث آخر وعلى آل محمد قيل أتباعه وقيل آل بيته وقيل أمته وقيل الأتباع والرهد والعشيرة وقيل آل الرجل قومه وقيل ولده وقيل أهله الذين حرمت عليهم الصدقة وفي رواية أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم من آل محمد قال كل تقي ويجيء على مذهب الحسن أن المراد بآل محمد محمد نفسه فإنه كان يقول في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الله يجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد يريد نفسه لأنه كان لا يخل بالفرض ويأتي بالنفل لأن الفرض الذي أمر الله تعالى به هو الصلاة على محمد نفسه وهذا مثل قولي عليه السلام لقد أوتي مزمار من مزامير آل داود يريد من مزامير داود وفي حديث أبي حميد الساعدي في الصلاة اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وفي حديث ابن عمر أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أبي بكر وعمر. ذكره مالك في الموطأ من رواية يحيى الأندلسي والصحيح من رواية غيره ويدعو لأبي بكر وعمر وروى ابن وهب أنناس ابن مالك كنا ندعو لأصحابنا بالغيب فنقول اللهم اجعل منك على فلان صلوات قوم أبرار الذين يقومون بالليل ويصومون بالنهار قال القاضي أبو الفضل والذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان ورحمهم الله وروي عن ابن عباس واختار غير واحد من الفقايا المتكلمين أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم شيء يختص به الأنبياء توقيرا لهم وتعزيزا كما يخص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم ولا يشارك فيه غيره كذلك يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم ولا يشاركم فيه سواهم كما أمر الله به بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما ويذكر من سواهم من الأئمة غيرهم بالغفران والرضا كما قال تعالى يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول كما قال أبو عمران وإنما أحدثت الرافضة والمتشيعة في بعض الأمة فشاركهم عند الذكر لهم بالصلاة وساووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم فيما التزموه من ذلك وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التبعي والإضافة إليه لا على التخصيص قالوا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه مجرد مجر الدعاء والمواجهة ليس منها معنى التعظيم والتوقير قالوا وقد قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وكذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض وهذا اختيار الإمام أبي المظفر الإسفراييني أحد شيوخنا وبه قال ابن عبد البر وصل في حكم زيارة قبره عليه السلام وفضيلة من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو له وزيارة قبره عليه السلام سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها روي عن ابن عمر رضي الله عنه حدثنا القاضي أبو علي قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني حدثنا القاضي المحاملي حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا موسى بن هلال عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زارني في المدينة محتسبا كان في دواري وكنت له شفيعا يوم القيامة وفي حديث آخر من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي وكره مالك أي يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد اختلف في معنى ذلك فقيل كراهة الاسم لما ورد من قول عليه السلام لعن الله زوارات القبور وهذا يرد قوله نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وقوله من زار قبري وقد أطلق اسم زيارة، وقيل إن ذلك لما قيل إن الزائرة أفضل من المزور وهذا أيضا ليس بشيء ليس كل زائر بهذه الصفة وليس عموما وقد ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم ولم يمنع هذا اللفظ في حقه تعالى وقال أبو عمران رحمه الله إنما كره مالك أن يقال طواف الزيارة وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمار الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض فكره تسويه النبي صلى الله عليه واله وسلم مع الناس بهذا اللفظ وحب ان يخص يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وايضا فان زياره مباحه بين الناس واجب الى قبره صلى الله عليه وآله وسلم يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجوب فرض والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك الله لإضافة إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لو قال زرنا النبي لم يكرهه لقول عليه السلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فحما إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك قطعا للذريعة وحسما للباب والله أعلم قال إصحاق بن إبراهيم الفقيه ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقص إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتبرك برؤية روضته ومن بره وقبره ومجلسه وملامس يريه ومواتي قدميه والعمود الذي كان يستند إليه وينزل البريل بالوحي فيه عليه وبمن عمره وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين ولاعتبار ذلك كله. وقال ابن أبي فديك سمعت بعض من أدركت يقول بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم قال صلى الله عليك يا محمد من يقول وسبعين مرة نده ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة وعن يزيد بن أبي سعيد المهري قدمت على عمر بن عبد العزيز فلما ودعته قال لي إليك حاجة قلت ما هي؟ قال إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأقره مني السلام وقال غيره وكان يبرد إليه البريد من الشام قال بعضهم رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف وقال مالك في رواية ابن وهب في الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف وجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة ويدن ويسلم ولا يمس القبر بيده وقال في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي قال ابن أبي مليكة من أحب أن يقوم ويجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه وقال نافع كان ابن عمر يسلم على القبر رأيت مئة مرة وأكثر يجيو إلى القبر فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام على أبي بكر السلام على أبي ثم ينصرف ورؤيا ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه وعن ابن قسيط والعتبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خل المسجد جسوا رمانة المنبر التي تل القبر بما يمينهم ثم استقبل القبلة يدعون وفي الموطأ من رواة يحيى بن يحيى الليثي أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر وعن ابن وعند ابن القاسم والقانبي ويدعو لأبي بكر وعمر قال مالك في رواة ابن وهب يقول المسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال في المبسوط ويسلم على أبي بكر وعمر قال القاضي أبو الوليد الباجي وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلوض الصلاة ولأبي بكر وعمر كما في حديث ابن عمر من الخلاف وقال ابن حبيب ويقول إذا دخل مسجد الرسول بسم الله وسلام على رسول الله عليه السلام السلام علينا من ربنا صلى الله وملائكته على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وجنتك واحفظني من الشيطان الرجيم ثم اقصد إلى الروضة وهي ما بين القبر بر، فركع فيها ركعتين قبل وقوفك بالقبر تحمد الله فيهما وتسأل تمام ما خرجت إليه والعون عليه وإن كانت ركعتين في غير الروضة أجزأتك وفي الروضة أفضل وقد قال عليه السلام ما بين بيت ومن بري روضة من رياض الجنة ومن بري على ترعة من ترع الجنة ثم تقف بالقبر متواضعا متوقرا وتصلي عليه وتثني بما يحضرك وتسلم على أبي بكر وعمر وتدعو لهما وأكثر من الصلاة في, المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار ولا تد ولا تدع أن تأتي مسجد قباء وقبور الشهداء وقال مالك في كتاب محمد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وخرج يعني في المدينة وفي بين وفي ما بين ذلك وقال محمد وإذا خرج جعل آخر علي لقوف بالقبر وكذلك من خرج مسافرا وروى ابن وهب عن فاطمه بنت النبي عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا دخلت المسجدا فصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم وقل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرجت فصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم وقل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك وفي رواية أخرى فليسلم كان فليصلي فيه ويقول إذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك وفي رواية أخرى اللهم احفظني من الشيطان الرجيم وعن محمد بن سيرين كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجدة صلى الله وملائكته على محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك وعن فاطمة أيضا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد قال صلى الله على محمد وسلم ثم ذكر مثل حديث فاطمة قبل هذا وفي رواية حمد الله وسمى وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مثل وفي رواية بسم الله والسلام على رسول الله وعن غيرها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويسر لي أبواب رزقك وعن نبي هريرة إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وقال, وقال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء وقال في أيضا لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي عليه ويدعو له لأبي بكر وعمر فقيل له فإن ناس من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر ربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده قال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا إليها أتوا القبر فسلموا قال وذلك رأي قال الباجي ففرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم وقال عليه السلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدوا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال لا تجعلوا قبري عيداً ومن كتاب أحمد بن سعيد الهندي في من وقف بالقبر لا, يلص لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلة وفي العتبية يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق وأما في الفريضة فتقدم إلى الصفوف والتنف والتنفُل فيه للآباء أحب إليّ من التنفلي في البيوت. فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب سوى ما قدمناه وفضله وفضل الصلاة فيه وفي مسجد مكة وذكر قبره ومنبره وفضل سكن المدينة ومكة قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي مسجد هو قال هو مسجدي هذا وهو قول ابن المسيب وزيد ابن ثابت وابن عمر ومالك ابن أنس وغيرهم وعن ابن عباس أنه مسجد قباء حدثنا هشام بن أحمد الفقيه بقراءة عليه قال حدثنا الحسين بن محمد الحافظ حدثنا أبو عمر النمريه حدثنا ابو محمد ابن عبد المؤمن بكر ابن داثه حدثنا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد هذا والمسجد الأقصى وقد تقدمت الآثار في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبيجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وقال مالك رحمه الله سمع عمر بن الخطاب الله عنه صوتا في المسجد فدعا بصاحبه وقال ممن أنت؟ قال رجل من ثقيف قال لو كنت من هاتين القريتين لادبتك إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت قال محمد بن لا ينبغي لأحد أن يعتمد المسجد برفع الصوت ولا بشيء من الأذى وأن ينزها عما يكره قال القاضي ذلك كله القاضي إسماعيل في مبسوطه في باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعلماء كلهم متفقون على أن حكم سائر المساجد هذا الحكم قال القاضي إسماعيل وقال محمد بن مسلمة ويكره في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجهر على المصلين فيما يخلط عليهم صلاتهم وليس مما يخص به المساجد رفع الصوت قد كره رفع الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات إلا المسجد الحرام ومسجد ميناء وقال أبو هريرة عنه عليه السلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام قال القاضي أبو الفضل اختلف الناس في معنى هذا الاستثناء على اختلاف في المفاضلة بين مكة والمدينة فذهب مالك في رواية أشهب عنه وقال ابن نافع صاحبه وجماعة أصحابه إلى أن معنى الحديث أن الصلاة في مسجد الرسول أفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرامة فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من الصلاة فيه بدون الألف واحتج بمروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة في سواه فتأتي فضيلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بتسعمائة وعلى غيره بألف وهذا مبني على تفضيل المدينة على مكة على ما قدمناه هو قول عمر بن الخطاب ومالك وأكثر أهل المدينة وذهب أهل الكوفة ومكة إلى تفضيل مكة وهو قول عطاء وابن وهب وابن حبيب من أصحاب مالك وحكاه الساجي عن الشافعي وحملوا الاستثناء في الحديث المتقدم على ظاهره وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل واحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث أبي هريرة وفيه وصلات في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد هذا بمئة صلاة وروا قتالة مثله فيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام على هذا على الصلاة في سائر المساجد بمئة ألف ولا خلافة أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض قال القاضي أبو الوليد الباجيو الذي يفضيل الحديث مخالفة حكم مسجد مكة لسائر المساجد ولا يعلم منه حكمها مع المدينة وذهب الطحاوي إلى أن هذا التفضيل إنما هو في صلاة الفرض وذهب مطرف من أصحابنا إلى أن ذلك في النافلة أيضا قال وجماعة خير من جماعة ورمضان خير من رمضان وقد ذكر عبد الرزاق في تفضيل رمضان بالمدينة غيرها حديثا نحوه وقال عليه السلام ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ومثله عن أبي هريرة أو أبي سعيد وزاد ومن بري على حوضي وفي حديث آخر من بري على ترعة من ترع الجنة قال الطبري فيه معنيان أحدهما أن المراد بالبيت بيت سكناه على الظاهري مع أنه روي ما يبينه بين حجرتي ومنبري والثاني أن البيت هذا القبر وهو قول زيد بن أسلم في هذا الحديث كما روي بين قبري ومنبري قال الطبري وإذا كان قبره في بيته اتفقت معاني الروايات ولم يكن بينها خلاف لأن قبره في حجرته وهو بيته وقوله ومنبري على حوضي قيل يحتمل أنه من بره بعينه الذي كان في الدنيا وهو أظهر والثاني أن يكون له هناك من بر والثالث أن قصد من بره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يريد الحوض ويوجب الشرب منه قاله الباجي وقوله روضة من رياض الجنة يحتمل معنيين أحدهما أنه مجب لذلك وأن الدعاء والصلاة فيه يستحق ذلك من الثواب كما قيل الجنة تحت ظلال السيوف والثاني أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها قاله الداودي وروى ابن عمر وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المدينة لا يصبر على لأوائها وشدت يا أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة وقال في من تحمل عن المدينة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وقال إنما المدينة كالكيري تنفي خبثها وتنصع طيبها وقال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه وروي عنه عليه السلام من مات في أحر الحرمين حاجا أو معتمرا بعثه الله يوم القيامة ولا حساب عليه ولا عذاب وفي طريق آخر بعث من الآمنين يوم القيامة وعن ابن عمر من استطاع يموت بالمدينة فليموت بها فإني أشفع لمن يموت بها وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا قال بعض المفسرين آمنا من النار وقيل كان يأمن من الطلب من أحدث حالة خارجا عن الحرم ولجأ إليه في الجاهلية وهذا مثل قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا على قول بعضهم وحكي أن قوما أتوا سعدون الخولاني بالمنسأتير فأعلموا أن كتامة قتلوا رجلا وأضرموا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه شيئا وبقي أبيض البناني فقال لعله حج ثلاث حجج قالوا نعم قال حدث أن من حج حجة أدى فرضه ومن حج ثانية داين رب ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار ولما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك وفي الحديث عن عليه السلام ما من أحد يدعو الله تعالى عند الركن الأسود إلا استجاب الله له وكذلك عند الميزاب وعنه عليه السلام من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحشر يوم القيامة من الآمنين قال الفقيه القاضي أبو الفضل رحمه الله قدأت على القاضي الحافظ أبي علي رحمه الله قلت له حدثك أبو العباس العذري قال حدثنا أبو سامة محمد بن أحمد بن محمد الهروي حدثنا الحسن بن رشيق سمعت أبا الحسن، محمد بن الحسن بن راشد، سمعت أبا بكر، محمد بن إدريس، سمعت الحميدية، قال سمعت سفيان بن عيينة، قال سمعت عمر بن دينار، قال سمعت ابن عباس، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له. قال ابن عباس وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا استجيب لي وقال عمر بن رينار وأنا فما دعوت الله تعالى بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من ابن عباس إلا استجيب لي وقال سفيان وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من عمرو بن لينار إلا استجيب لي قال الحميدي وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من سفيانا إلا استجيب لي وقال محمد بن Igreese وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من الحميدي إلا استجيب لي وقال أبو الحسن محمد بن الحسني وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزمي منذ سمعت هذا من محمد بن إدريس إلا استجيب لي قال أبو سامة وما أذكر الحسن بن رشيق قال فيه هيئة وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزمي منذ سمعت هذا من الحسن بن رشيق إلا استجيب لي من أمر الدنيا وأنا أرجو يستجابة لي من أمر الآخرة قال العذري وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من أبي أسامة إلا استجيب لي قال أبو علي وأنا فقد دعوت الله فيه بأشياء كثيرة واستجيب لي بعضها وأرجو من سعة فضله أن يستجيب لي بقيتها قال القضاء الفضل قد ذكرنا نبذا من هذه النكة في هذا الفصل وإن لم تكن من الباب لتعلقها بالفصل الذي قبله حرصا على تمام الفائدة والله موفق للصواب برحمته القسم الثالث فيما يجب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه قال الله تعالى وما إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء من البشر أرسلوا إلى البشر ولولا ذلك لما أطاق الناس مقاومتهم والقبول عنهم ومخاطبتهم قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لا جعلناه رجلا أي لما كان إلا في صورة البشر الذي يمكنكم مخاطبتهم ومخالطتهم إذ لا تطيقون مقاومة الملك ومخاطبته ورؤيته إذا كان على صورته وقال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكتون يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول أي لا يمكن في سنة الله إرسال الملك إلا لمن هو من جنسه أو من خصه الله تعالى واصطفاه وقواه على مقاومته كالأنبياء والرسل فالأنبياء والرسل عليهم السلام وسائط بين الله تعالى وبين خلقه يبلغونهم أوامره ونواهيه ووعده ووعيده ويعرفونهم بما لم يعلموه من أمره وخلقه وجلاله وسلطانه وجبروته وملكوته فظواهرهم وأجسادهم وبنيتهم متصفة بأوصاف البشر طارئ علي ما يطرأ على البشر من الأعراض والأسقام والموت والفعل ونعوت الإنسانية وارواحهم وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر متعلقة بالملأ الأعلى متشبهة بصفات الملائكة سليمة من التغير والآفات لا يلحقها غالبا عجل البشرية ولا ضعف الإنسانية إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشرية كظواهرهم لما أطاق الأخذ عن الملائكة ورؤيتهم لهم ومخاطبتهم إياهم ومخالطتهم كما لا يطيق غيرهم من البشر ولو كانت أجسامهم وظواهرهم متسيمة بنعوت الملائكة وبخلاف صفات البشر لما أطاق البشر ومن أرسل إليهم مخالطتهم كما تقدم من قول الله تعالى فجعلوا من جات الأجسام والظواهر مع البشر ومن جات الأرواح والبواطن مع الملائكة كما قال عليه السلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لكن صاحبكم خليل الرحمن وكما قال تنام عيناي ولا ينام قلبي وقال إني لست كائئتكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني من منزهة عن الآفات متهرة من النقائص والاعتلالات وهذه جملة لن يكتفي بمضمونها كل ذي همة فلالأكثر يحتاج إلى بسط وتفصيل على ما نأتي به بعد هذا الباب في البابين بعون الله وهو حسبي ونعم الوكيل الباب الأول فيما اختص الأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه يعلم أن الطوارئ من التغيرات والآفات على أحال البشر لا يخلو أن تطرأ على جسمه أو على حواسه بغير قصد واختيار كالأمراض والأسقام أو تطرأ بقصد واختيار وكل في الحقيقة عمل وفعل ولكن جرى رسم النشايخ بتفصيل إلى ثلاثة أنواع عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وجميع البشر تطرأ عليهم الآفات والتغيرات بالاختيار ويغير الاختيار في هذه الوجوه كلها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان من البشر ويجوز على جبلتي ما يجوز على جبلة البشر فقد قامت البراهين القاطعة وتمت كلمة الإجماع على خروجه عنهم وتنزيهه عن كثير من الآفات التي تقع على الاختيار وعلى غير الاختيار كما سنبينه إن شاء الله فيما نأتي به من التفاصيل فصل في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وآله صلى وسلم من وقت نبوته اعلم منحنا الله وإياك توفيقه أن تعلق منه بطريق التوحيد والعلم بالله وصفاته والإيمان به وبما أوحي إليه فعلى غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك أو الشك أو الريب فيه والعصمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين هذا ما وقع إجماع المسلمين عليه ولا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقول الأنبياء سواه فلا يعترض على هذا بقول إبراهيم عليه السلام قال بلا ولكن ليطمئن قلبي إذ لم يشك إبراهيم في إخبار الله تعالى له بإحياء الموتى ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء فحصل له العلم الأول بوقوعه وأراد العلم الثاني بكيفية ومشاهدته الوجه الثاني أن إبراهيم عليه السلام إنما أراد اختبار منزلتي عند ربه وعلم إجابتي دعوته بسؤال ذلك من ربه ويكون قوله تعالى أو لم تؤمن أي تصدق بمنزلتك, بمنزلتك مني وخلتك واصطفائك الوجه الثالث أنه سأل زيادة يقين وقوة طمأنينة وإن لم يكن في الأول شك إذ العلوم الضرورية والنظرية قد تتفاضل في قوتها وطريان الشكوك على الضروريات ممتنع ومجوز في النظريات فأراد الانتقال من النظر أو الخبر إلى المشاهدة والترقي من علم اليقين إلى عين اليقين فليس الخبر كالمعاينة ولهذا قال سهل بن عبد الله سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا في حاله الوجه الرابع أنه لما احتج على مشركين بأن ربه يحي ويميت طلب ذلك من ربه ليصح احتجاجه عيانا الوجه الخامس قول بعضهم هو سؤال على طريق الأدب المراد أقدرني على إحياء الموتى وقوله ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية الوجه السادس أنه أرى من نفسه الشك وما شك لكن ليجاوب فيزداد قربة وقول نبينا عليه السلام نحن أحق بالشك من إبراهيم نفي لأن يكون إبراهيم شك وإبعاد للخواطر الضعيفة أن تظن هذا بإبراهيم عليه السلام أي نحن مقنون بالبعث وإحياء الله الموتى فلو شك إبراهيم لكنا أولى بالشك منه إما على طريق الأدب أو أن يريد أمته الذين يجوز عليهم الشك أو على طريق التواضع والإشفاق إن حملت قصة إبراهيم على اختبار حاله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 أن يختر ببالك ما ذكره بعض المفسرين عن ابن عباس أو غيره من إثبات شك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحي إليه وأنه من البشر فمثل هذا لا يجوز عليه جملة عليه السلام بل قد قال ابن عباس وغيره لم يشك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسأل ونحو عن ابن جبير والحسن وحكا قتادته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أشك ولا أسأله وعامت المفسرين على هذا واختلفوا في معنى الآية وقيل المراد قل يا محمد للشاك فإن كنت في شك إلى آخر الآية قالوا وفي السورة نفسها ما دل على هذا التأويل وهو قوله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وقيل المراد بالخطاب العرب وغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الخطاب له والمراد غيره ومثل ذلك قوله تعالى فلا في مرية مما يعبد هؤلاء ونظيره كثير قال بكر بن العلاء ألا تراه يقول ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين وهو صلى الله عليه وآله وسلم كان المكذب فيما يدعو إليه فكيف يكون ممن يكذب؟ فهذا كله يدل على أن المراد بالخطاب غيره ومثل هذه الآية قولهم الرحمن فاسأل به خبيرا المأمر ها هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي والنبي صلى الله عليه وسلم هو الخبير المسؤول لا السائل وقال إن هذا الشك الذي أمر به غير النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الذين يقرؤون الكتاب إنما هو فيما قصه الله من أخبار الأمم لا فيما دع إليه من التوحيد والشريعة ومثل هذا قول تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الله أليهة يعبدون المراد به المشركون والخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله القتبي وقيل المعنى سلنا عمن أرسلنا من قبلك فحذف الخافض وتم الكلام ثم ابتدأ الكلام أجعلنا من دون الرحمن أليهة إلى آخرها على طريق الإنكار أي ما جعلنا حكاه مكي وقيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الأنبياء ليلة الإسرائي عن ذلك فكان أشد يقينا من أن يحتاج إلى السؤال فروي أنه قال لا أسأله قد اكتفيت قاله ابن زيد وقيل سل أمم من أرسلنا هل جاءهم بغير التوحيد وهو معنى قول مجاهد والسدي والضحاك وقتاده والبرار بهذا والذي قبله يعلمه بما بعثت به الرسل وأنه تعالى لم يأذن في عبادة غيره لأحد ردا على مشركي العرب وغيرهم في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وكذلك قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين أي في علمهم بأنك رسول الله وإن لم يقرأوا بذلك وإن لم يقروا بذلك وليس المرارب شكه فيما ذكر في أول الآية فيما ذكر في أول الآية وقد يكون أيضا على مثل ما تقدم أي قل يا محمد لمن امترى في ذلك لا تكونن من الممترين بدليل قوله أول الآية أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بذلك غيره وقيل وتقدير كقوله تعالى لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وقد علم أنه لم يقل وقيل معناه ما كنت في شك فاسأل تزد مأنينة وعلما إلى علمك ويقينا وقيل إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك به فسلم عن صفتك في الكتب ونشر فضائلك وحكي عن أبي بيلة أن المرادة إن كنت في شك من غيرك فيما أنزلناه فإن قيل فما معنى قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا على قراءة التخفيف قلنا المعنى في ذلك ما قالت عائشة رضي الله عنها معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها وإنما معنى ذلك أن الرسل لم يستيأسوا ظنوا أن من نعرهم النصر من أتباعهم كذبوهم وعلى هذا أكثر مفسرين وقيل إن الضمير في ظن عائل على الأتباع والأمم لا على الأنبياء والرسل وهو قول ابن عباس والنخعي وابن جبير وجماعة من العلماء وبهذا المعنى قرأ مجاهد كذبوا بالفتح فلا تشغل بالك من شاذ التفسير بسواه مما لا يليق بمنصب العلماء فكيف بالأنبياء وكذلك ورد في عديث السيرة ومبتدأ الوحي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة لقد خشيت على نفسي ليس معناه الشك فيما أتاه الله بعد رؤية الملك ولكن لعله خشية ألا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعباء الوحي فينخلع قلبه أو تزهق نفسه وهذا على مورف الصحيح أنه قاله بعد لقائه الملك أو يكون ذلك قبل لقياه الملك وإعلام الله تعال بالنبوة لأول ما عرضت عليه من العجائب وسلم عليه الحجر والشجر وبدأت المنامات والتباشير كما روي في بعض طرق هذا الحديث إن ذلك كان أولا في المنام ثم أري في اليقظة مثل ذلك تأنيس الله عليه السلام لألا يفجأه الأمر مشاهدة ومشافهة فلا تحتمله لأول حالة بنيته البشرية وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة قالت ثم حبب إليه الخلاء وقالت إلى أن جاءه الحق وهو في غار حراء الحديث وعن ابن عباس مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا وثماني سنين يوحى إليه وقد روى ابن إسحاق عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر جواره بغير حراء قال فجاءني وأنا نائم وقال اقرأ وقلت ما أقرأ وذكر نحو حديث عائشة في غطي له اقرأه إياه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر السورة قال فانصرف عني وهببت من نومي كأنما صورت في قلبي ولم يكن أفغض إلي من شاعر أو مجنون ثم قلت لا تحدث عني قريش بهذا أبدا لا أعمدن إلى حالق من الجبل فلا أطرحن نفسي منه فلا قتلنها فبين أنا عامل لذلك إذ من هدي ينادي من السماء يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فرفعت رأسي فإذا جبريل على صورة رجل إلى آخر الحديث وذكر الحديث فقد بين لك في هذا أن قوله لما قال وقصده لما قصد إنما كان قبل لقاء جبريل عليهما السلام وقبل إعلام الله تعالى له بالنبوة وإظهار استفاءه له بالرسالة ومثل حديث عمر بن شرحبيل أنه عليه السلام قال لخديجة رضي الله عنها إني إذا خلوت وحدي سمعت نداءا وقد خشيت والله أن يكون هذا لأمر ومن رواية حمد ابن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني لأسمع صوتا وأرى ضوءا وأخشى أن يكون بي جنون وعلى هذا يتأول لو صح قوله في بعض هذه الأحاديث إن الأبعد شاعر أو مجنون وألفاظا يفهم منها معاني الشك في تصحيح ما رآه وأنه كان كله في ابتلاء أمره وقبل لقاء الملك له وإعلام الله أنه رسوله فكيف وبعض هذه الألفاظ لا تصح الطرقها وأما بعد إعلام الله تعالى له ولقائه الملك فلا يصح فيه ريب ولا يجوز عليه شك فيما ألقي إليه وقره, وقره ابن إسحاق عن شيوخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى بمكة من العين قبل أن ينزل عليه فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه فقالت له خديجة أوجه إليك من يرقيك قال أما الآن فلا وحديث خديجة واختبارها أمر جبريل بكشف رأسها إلى آخر الحديث إنما ذلك في حق خديجة لتتحقق صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الذي يأتيه ملك ويزول الشك عنها لا أن فعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وليختبر وليخ هو حاله بذلك بل قد ورد في حديث عبد الله بن محمد ابن يحيى بن عروة عن هشام عن أبي عن عائشة أن ورقة أمر خديجة أن تختبر الأمر بذلك وفي حديث إسماعيل بن أبي حكيم أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وآله وصح الله عم هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاءك قال نعم فلما جاء جبريل أخبرها فقالت لا اجلس إلى شقي وذكر الحديث إلى آخره وفيه فقالت ما هذا شيطان هذا الملك يا ابن عم فاثبت وأبشر وآمنت به فهذا يدل على أنها مستنبئة بما فعلت لنفسها ومستظهرة لإيمانها لا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول معمر في فترة الوحي فحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يترد من شواهق الجبال لا يقدح في هذا الأصل لقول معمر عنه فيما بلغنا ولم يسنده ولا ذكر راويه ولا من حدث به ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولا يعرف مثل هذا إلا من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه قد يحمل على أنه كان أول الأمر كما ذكرناه أو أنه فعل ذلك لما أخرجه لما أحرجه من تكذيب من بلغه كما قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاء ويصححهم انا هذا التأويل حديث رواه شريك رواه شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن المشركين لما اجتمعوا بدار, بدار الندوة للتشاور في شأن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق رأيهم على أن يقولوا إنه ساحر اشتد ذلك عليه وتزمل في ثيابه وتدثر فيها فأتاه جبريل فقال له يا أيها المزمل ويا أيها المدثر أو خاف أن الفترة لأمر أو سبب منه فخشى أن يكون عقوبة من ربه ففعل ذلك بنفسه ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذلك فيعترض به